بُوكتُو سَتُمْدَسَتْ إِسِيَدُمْ سبعة وسبعون, سبعة وسبعون. <تصفيق> إبداء الأسباب ثلاثة, <تصفيق> إبداء الأسباب، ثلاثة. زوجتي نيا يادة التورتة لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ يا سمورم يجب أن أنقص وزني. يجب أن انقص وزني. يا نيا يادم بديكي لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لاني يجب أن أنقص وزني. زشط نجبي تبيوتا؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ ياس مرام ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. ياس نيجوبيم، بديك مرام، أشتى دبوزم. لا أشربها، لأنني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها، لأنني لا زال علي أن أسافر. زشت نيجوبيش كافته؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ تو استودنو هي هيباردة ياس نيجوبيم بديكي استودنو لا أشربها لأنها باردة لا أشربها لأنها باردة زوشتا لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ نيمم ما عندي سكر. ما عندي سكر. ياس لا أشربه لأنني ما عندي سكر. لا أشربها لأنني ما عندي سكر. زوجتي نيا عادة لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا انت لا تشرب الشوربة؟ ياس نيا لم أطلبها. لم أطلبها. ياس نيا عادم. نيا لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها، لاني لم أطلبها. زوجتي نجو عادة ميسطة. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ ياسم فيجيتريانتز. أنا نباتي. أنا نباتي. ياس نجو يادم. بديك سوم. فيجتري لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأنني نباتي.